طَهَا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى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 لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أناست لعلي لعلئاتكم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 الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني اعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضبم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى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 كما يوحى أن فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها, كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدياً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 إننا نخاف ان يفرط علينا ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى